ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء لقب لم كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا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 وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَزَهْرُوا الظَّاهِرُ وَالْإِثْمُ وَبَاطِنُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ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 112. الله أعلم حيث يجعل رسالته 113. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينفرون 114. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 قرض احصلنا الآيات لكوم يذكرون